السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل تقرير قواعد البيوع ونذكر القاعدة السابعة من قواعد البيوع وهي وهي قاعدة يقال فيها الأصل في الشروط الإباحة والصحة الأصل في الشروط الإباحة والصحة هذا إذا أردنا الراجح من أقوال أهل العلم وإذا أردنا أن نصوغها بصيغة الخلاف فنقول. هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أو التحريم والبطلان؟ هل الأصل في الشروط الإباحة والصحة أو التحريم والبطلان؟ هذه القاعدة خلافية بين أهل العلم نبين أولا معنى الشروط الشروط في اللغة جمع شرط بإسكان الراء والشرط بإسكان الراء الزام الشيء والتزامه الشرط في لغة العرب الزام الشيء والتزامه وليس معنى الشرط العلامة كما يذكر في بعض كتب الفقه ويقوله بعض طلاب العلم الذي بمعنى العلامة هو الشرط بفتح الراء وضبط الكلمات له أثر في المعاني مثلا عندنا كلمة العرف والعرف العرف والعرف العرف بمعنى تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والعرف بمعنى الرائحة بعض طلاب العلم الذين لا ينتبهون إلى الضبط يرجعون إلى كتب اللغة فيجدون العرف بمعنى الرائحة فيذكرون من معاني العرف الرائحة وهو ليس من معاني العرف وانما من معاني العرف عندنا الشرط والشرط الشرط هو الزام الشيء والتزامه الشرط هو العلامة بعض طلاب العلم يذهب إلى القواميس فيجد كلمة رسم الشرط والشرط فيجد أنهم يقولون الشرط بمعنى العلامة فيظن هو الشرط هذا من حيث اللغة وأما من حيث الاصطلاح فاقول يا اخوه ان الشروط في البيوع قسمان شروط البيوع والشروط في البيوع او كما يقول الفقهاء شروط شروط شرعية وشروط جعلية شروط شرعية وشروط جعلية ما المراد بالشروط الشرعية هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع فهي شروط لصحة البيوع والشروط الجعلية هي الشروط التي يشترطها احد الطرفين او كلاهما لمصلحته عندما نقول يشترط في البيع ان يكون من مالك او ماذون له هذا شرط شرعي عندما اقول أبيعك البيت بشرط أن أسكنه شهرا هذا شرط جعلي يعني أنا جعلت هذا الشرط من أجل مصلحتي المراد بالشروط هنا هي الشروط الجعلية وليست الشروط الشرعية التي يشترقها الشرع لصحة البيوت إذن يا إخوة الشروط الشرعية هي الشروط التي تشترط لصحة البيع فإن خل البيع منها أو من أحدها فالبيع باطل أما الشروط الجعلية فهي الشروط التي يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما لمصلحه طيب هل يمكن؟ أن يصح البيع بدون شرط شرعي لا هل يمكن أن يصح البيع بدون شرط جعلي نعم يمكن أن نبيع ونشتري بدون شروط ما نشترط شرطا إذن هذا فرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية الشروط الشرعية لا يمكن أن يخلو منها عقد بيع صحيح أما الشروط, الجعلية الشروط الشرعية لا يمكن أن يخلو منها عقد بيع صحيح أما الشروط الجعلية فيمكن أن يكون العقد صحيحا ولا شرط فيه ولا شرط فيه الشروط الشرعية صحيحة كلها لا يوجد شرط شرعي غير صحيح والشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة اقول ابيعك الدار بشرط ان اسكنها شهرا هذا الشرط صحيح على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله اقول ابيعك البيت بشرط ان تفتح فيه محلا للغناء هذا الشرط غير صحيح اذا الشروط الشرعية صحيحة كلها الشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة كما سيأتي ان شاء الله عز وجل هذه القاعدة الاصل في الشروط هل الاصل في الشروط الصحة والجواز فتكون القاعدة المستمرة في الشروط صحتها وجوازها ولزومها أم أن الأصل في الشروط التحريم والبطلان وعدم اللزوم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه. الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه. الأصل في الشروط أنها لا تجوز وأنها ممنوعة وأنها باطلة إلا. ما دل النص على جوازه ما دل النص على جوازه النص يعني في الكتاب والسنة وهذا مذهب الظاهرية فالاصل عند الظاهرية أنهم يحكمون على الشرط بالبطلاء إلا إذا وجد النص من الكتاب والسنة على جوازه وهذا لا شك أضيق المذاهب والقول الثاني الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه كان هو القول الأول القول الأول الدليل أعب القول الأول يقول الأصل في الشروط المنع إلا ما دل النص على جوازه القول الثاني يقول الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه الدليل اعم من النص ولذلك هذا القول أوسع من الأول وهذا تدل عليه مسائل الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية تنحو هذه المذاهب في حكمها على الشروط على إلى التضييق وإلى المنع من الشروط إلا ما دل الدليل على جوازه والقول الثالث الأصل في الشروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه فالقاعده المستمره ان الشرط جائز وصحيح الا اذا دل الدليل على منعه وهذا مذهب الحنابلة واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وانتصر له وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح هذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على منعه طبعا مذهب المالكية فيه قرب من هذا القول وإن كانوا يبطلون كثيرا من الشروط وفيه فائدة في الفقه تقول ان مذهب الحنابلة في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية مذهب المالكيه أوسع من مذهب الحنفية والشافعية في الشروط ولكنه أضيق من مذهب الحنابلة والذي ظهر لي اثناء دراسة مسائلهم أنهم ينحون إلى المنع أكثر وذلك ذكرناهم مع الجمهور الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه ما هي الأدلة على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه هناك أدلة دلت على ذلك منها أن الشروط من العادات أن الشروط من العادات يا إخوة الإنسان يشترط في البيوع لماذا؟ عبادة يشترط لمصلحته فهذه عادة والاصل في العادات الاباحه والاصل في العادات الاباحه الدليل الثاني ان الشروط من الاشياء النافعه هل يمكن ان يشترط الانسان شيئا ضارا به ما يمكن الا ان يكون في عقله خلل فالشروط من الاشياء النافعة والاصل في الاشياء النافعة الاباحه الدليل الثالث ان الشروط من العقود وقد امر الله بالوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود فيكون الاصل الوفاء بها و... الدليل الرابع أن الشروط في البيوع وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير اشتراط نص فكان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتشارطون من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وهذا له وقائع كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذا مطلق يشمل كل شرط إذا لم يمنع منه الشرع فإذا وجد الشرط وجب الوفاء به وما كان صحيحا في النكاح فإنه كذلك يصح في البيوع إذ يدل ذلك على عدم المانع الشرعي أيضا يدل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم فإذا وقعت الشروط بين المسلمين فإنه يجب عليهم الوفاء بها وهذا الحديث مجموع أسانيده تدل على الصحة أيضا هنا أشير إلى شيء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حلالا احل حراما او حرم حلالا فالحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ثم استثنى اذا ما هو الاصل الحل وان المسلمين على شروطهم والممنوع مستثنى الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وهذا ايضا سنقف وقفه مع معناه لأن كثيرا من الناس يتصور في بعض الشروط أنها داخلة في هذا الاستثناء وليس الداخلة وهذا إن شاء الله سنبينه ايضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط إذا تريد أن تثبت حقوقك فاشترط فإذا اشترطت فإنه يلزم الوفاء بما اشترط فإن قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله اوثق وإنما الولاء لمن اعتق هنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ففهم الظاهريه من هذا الحكم على الشروط بالبطلان إلا إذا كانت في كتاب الله أو كانت في السنه لأن السنة في كتاب الله قلنا إن معنى هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله بمعنى أنه يخالف حكم الله يخالف حكم الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق يدل على ذلك أن الله عز وجل قال كتاب الله عليكم ليس المقصود بكتاب الله القرآن وإنما المقصود بكتاب الله الحكم فهذا حكم الله فكل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو شرط فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله اوثق هذا يدل على ما نقول لماذا لان اصل هذا الحديث قصه بريره رضي الله عنها عندما كاتبت اهلها على خمس أواق فجاءت الى عائشه رضي الله عنها تطلب عونها فقالت عائشه رضي الله عنها ان شاء أهلك نقدتها لهم وكان ولاؤك لي فأخبرتهم فأذو إلا أن يكون الولاء لهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام خطيبا فقال ما بال أقوامٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فمعنى هذا الكلام أن الشرط الجعلي إذا خالف حكم الله فإن حكم الله مقدم عليه ويبطل هذا الشرط ولذلك نقول القاعده اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق قدم شرط الخالق اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق اي حكم الخالق قدم شرط الخالق ويهدر شرط المخلوق لهذا الحديث إذن معنى هذا الحديث أن كل شرط خالف حكم الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فإن قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فأنه يدل على أن كل شرط حرم الحلال يكون باطلا أو أحل الحرام يكون باطلا قلنا ليس المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال المنع من المباح وانما المقصود ان يجعله حراما يا اخوه كل شرط كل شرط يمنع من مباح كل شرط لا بد ان يمنع من مباح انا اعطيكم مثال انا اذا اشتريت السياره وتم العقد المباح ان اتصرف في السياره كيف اشاء صحيح طيب قلت لي اشتري ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا منعتني من المباح او ما منعتني منعتني وهذا الشرط جائز فلو كان المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال الشرط المانع من المباح لكان المعنى المسلمون على شروطهم ولا شرط لهم، لأن كل شرط لا بد أن يمنع من مباح ولذلك يا إخوة لما أراد علي رضي الله عنه أن ينكح ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال ولكن لا تجتمع ابنه رسول الله مع ابنه عدو الله هنا يا اخو النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح او لم يمنعه ولكنه لم يحرمه عليه وذلك قال اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال ولكنه منع علي رضي الله عنه من هذا النكاح فدل ذلك على أن المنع من المباح ليس تحريما له ليس تحريما له فهذا يدل على أن هذا الحديث لا يشكل على القول الصحيح من ان الاصل في الشروط الصحة والجواز واحسن من بحث هذه القضية بحثا اطال فيه النفس شيخ الاسلام بتيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي القواعد النورانية فقد بحث هذه المسألة بحثا نفيسا قيما أطال فيه النفس فمن أراد أن يستفيد في هذا فليرجع إلى القواعد النورانية قسم المعاملات أو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب إذا قلنا إن الأصل في الشروط الصحة والجواز واللزوم فمتى يكون ذلك انتبهوا يا اخوه يكون ذلك اذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة او حكما إذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة أو حكمة انتبهوا الشرط لا يخلو من ثلاثة أحوال الشرط لا يخلو من ثلاثة أحوال أن يذكر قبل العقد بمدة أن يذكر عند العقد أن يذكر بعد العقد أن يذكر قبل العقد بمدة أن يذكر عند العقد أن يذكر بعد العقد إنسان اشترى سيارة اشتراها وبعد ما تم العقد ولزم قال بائع انا تذكرت أنا اشترط أن أركبها أسبوعا لا يلزم المشتري شيء فالشرط عقب العقد لا قيمة له الشرط عاقب العقد لا قيمة له إنسان سأذكر مثالا في الزواج مثالا في البيوت. انسان اراد ان يشتري سيارة من اخر ففاوضه فقال البائع طيب ابيعك السيارة لكن بشرط ان اركبها اسبوعا لاني محتاج الى هذا قال طيب انصرف في اليوم التالي تعاقد قال بعني سيارتك قال ابيعك السيارة بخمسة الاف قال قبلت تم العقد نسي البائع عن الشرطة او اعتمد على السابق هنا اختلف الفقهاء في هذا الشرط فمنهم من يقول انه لا قيمه له كالشرط اللاحق فالعبره بالمقارنه ومنهم من يقول انه معتبر انه معتبر لانه لم يوجد ما يصرف عنه لانه لم يوجد ما يصرف عنه فهو موجود حكما عند العقد وهذا الراجح والله أعلم أنه إذا وقع الشرط قبل العقد بمد ولو يسيره ان الشرط معتبر إلا إذا وجد صارف عنه أما الشرط المقارن هو شرط صحيح قال ابيعك السيارة بشرط ان اركبها اسبوعا فقال قبلت فالشرط صحيح طيب متى يبطل الشرط متى نقول ان الشرط باطل الصحيح من اقوال العلم انه يبطل الشرط في البيوع في حالين الحالة الاولى ان يخالف مقصود البيع. فيجعل البيع كالمعطل يخلل البيع من أهم مصالحه يخلل البيع من أهم مصالحه يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه وأن لا تهبه وأن لا تؤجره هذا يخالف مقصود العقد فهذا العقد باطل قال ازوجك ابنتي بشرط ان تطلقها هذا يخالف مقصود العقد لان مقصود العقد الديمومة قال أطلق ازوجك ابنتي بشرط لا تلد منك هذا يخالف مقصود العقد لأنه يعطل النساح من أهم مصالحه فهذا شرط يخالف مقصود العقد والشرط إذا كان يخالف مقصود العقد فإنه يكون باطلا الحالة الثانية أن يخالف مقصود الشارع أن يخالف مقصود الشارع بمعنى أن يعارض مقصود الشارع متى يعارض مقصود الشارع إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام إذا كان يلزم منه إيقاع الحرام أو ترك الواجب الشرعي من غير اذن شرعي او كان مخالفا للنص ان يلزم منه ايقاع الحرام او ترك الواجب الشرعي من غير اذن او كان مخالفا للنص متى يكون الشرط مخالفا لمقصود الشارع عند ثلاثة امور ان يلزم منه ايقاع الحرام قال أبيعك, أبيعك هذا الحانوت بشرط أن تفتح فيه مكانا لآلات الطرب أو بشرط أن تبيع فيه الدخان. صاحب عمارة عنده محل في أسفل العمارة جاءه مستأجر قال أنا أريد أن أستأجر هذا المحل أفتحه بقاله. قال او اجرك او ابيعك بشرط ان تبيع فيه الدخان الرجال يشرب الدخان ويريد يكون تحت بيته قال بيعك هذا المحل تفتح بقاله بشرط ان تبيع فيه الدخان هذا الشرط يخالف مقصود الشارع لأنه يلزم منه إقاع الحرام يلزم منه إقاع الحرام إذا قال أبيعك السيارة أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك بينه وبين والد هذا الرجل، خصومة قال أبيعك السيارة بشرط أن لا تركبها إلى والديك هذا الشرط يلزم منه ترك الواجب وهو بر الوالد وصله الوالد فيكون مخالفا لمقصود الشارع او اشترط اهل الجارية الولاء فان هذا يخالف النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق فيكون ذلك مخالفا للنص هنا سياتي سؤال وسؤال من الاهميه بمكان اذا عرفنا ان هناك شروطا باطله فما الحكم اذا اشترطت في العقد الشرط حكمه انه باطل لكن ما الحكم اذا وجدت في العقد هل تبطل العقد او تبطل هي فقط هل يسري بطلانها الى العقد او تبطل هي فقط ويكون العقد صحيحا الاصل عند العلماء أن المشتريط إذا كان عالما بالتحريم فالشرط باطل والعقد صحيح. أن المشتريط إذا كان عالما بالتحريم فالعقد فالشرط باطل والعقد صحيح. إنسان يعرف أنه لا يجوز له أن يشترط على المشتري أن يبيع الدخان فباعه بشرط أن يبيع الدخان الشرط باطل يقينا ولا يلزم الوفاء به والعقد صحيح قال البائع لا أنا ما أريد بيع البيت إلا بهذا الشرط نقول العقد صحيح والشرط باطل لأنك تعلم بالتحريم، فليس لك حق ليس لك حق في هذا يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها ماذا قال لامنا عائشة قال خذيها واشترطي لهم الولاء كأنه يقول فإن هذا لا ينفعهم لأنه معروف بالشرع أن الولاء للمعتق فإذا أخذتها عائشة رضي الله عنها فمن المعتق المعتق عائشة رضي الله عنها إذن الولاء لها لكن أهل الجارية اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع علمهم أن الولاء شرعا لمن اعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء لا ينفعهم هذا ثم لما حصل هذا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 ولكنه أبطل الشرط فنقول الأصل أنه إذا كان المشترط عالما أن الشرط حرام فإن الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا أما إذا كان لا يعلم تحريم الشرط بل يظنه مباحا فاشترطه هل يبطل العقد الصحيح من اقوال اهل العلم ان الشرط باطل والعقد صحيح طيب اذن يا شيخ ما الفرق بين الجاهل والعالم الفرق في الإثم العالم مع بطلان الشرط يأثب والجاهل مع بطلان الشرط لا يأثب أما العقد فهو صحيح ولا يضره هذا البطلان وذهب شيخ الإسلام بالتيمية رحمه الله إلى أنه إذا كان المشترط جاهلا بالتحريم أن الشرط يبطل ولا يكون العقد لازما بل للمشترط الفسخ أو الإمضاء راي شيخ الاسلام التيميه رحمه الله انه اذا كان المشترط جاهلا بالتحريم يظن الشرط مباحا فاشترطه يقول شيخ الاسلام الشرط باطل لانه مخالف للشرع ولكن العقد غير لازم بل يوقف على اذن المشترط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 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد هناك رأي وجيه لبعض الفقهاء قالوا فيه إذا كان الشرط يقع به محرم شرعا فإن العقد يبطل زجرا للناس عن اشتراطه كان هؤلاء الفقهاء يقولون لو قلنا للناس في مثل هذه الشروط الشرط باطل والعقد صحيح يتساهلون في اشتراطها لكن اذا قلنا لهم اذا ذكرتم الشرط في العقد فان الشرط باطل والعقد باطل مثال ذلك مثلا ان يبيعه جاريه بشرط ان تكون مغنيه هذا يلزم منها الحرام قالوا نقول العقد باطل والشرط باطل سدا لذريعه هذه الشروط سدا لذريعه هذه الشروط ارحمك الله هناك مساله وهي أن من علم حرمة الشرط لا يجوز له الدخول في العقد سواء كان الشرط يبطل العقد أو لا يبطل العقد متى يكون هذا إذا اشترط في العقد محرم خذوا مثال واقعي البطاقات الائتمانيه الفيزا والماستر كارد هذه البطاقات في عقدها شرط ربوي وهو ان يتم السداد خلال اربعين يوما او خمسين يوما فان زاد احتسب عليه زياده هذا الربا إذا سدد خلال أربعين يوما لا تحسب عليه زيادة إذا زاد عن الأربعين يوما تحسب عليه زيادة هذا الشرط ربوي فمن علم به لا يجوز له أن يدخل أصلا في هذه المعاملة لا يجوز له أن يدخل أصلا في هذه المعاملة، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ البطاقة الائتمانيه التي فيها هذا العقد ويوقع على العقد، لماذا؟ لأنه يلزم منه الرضا بما حرم الله. الآن هذا العقد الذي فيه هذا الشرط، إذا وقعت عليه ما معنى التوقيع؟ اني راضي موافق على هذا العقد، بما فيه هذا. الشرط فيلزم منه الرضا بما حرم الله وهذا حرام فلا يجوز فاذا كان الشرط يلزم منه ايقاع الحرام بمعنى انه ي... يعني شرط يوقع حراما فمن علم تحريمه لا يجوز له الدخول في العقد لأن الدخول في العقد معناه الرضاء بما حرم الله وهذا حرام لا يجوز أقول هذا وأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأن بعض الناس مثلا يقول أنا أدخل مع البنك في هذا العقد ولكني أسدد خلال الأربعين يوما وبالتالي ما اقع في الربا نعم هنا لم تقع في الربا لكنك وقعت في المشارطه بالربا فرضيت بالشرط المحرم وهذا لا يجوز شرعا ولذلك الذي افتي به ان البطاقات الائتمانيه مع البنوك الربويه لا يجوز أخذها لأن جميع البنوك الربوية تشترط هذا الشرط الربوي نعم هناك بنوك إسلامية ما تشترط هذا الشرط فإذا سلم العقد من هذا الشرط فلا بأس أما مع هذا الشرط فإنه لا يجوز الدخول في هذا العقد فإن قال قائل ما هي صفات الشرط الصحيح ما هي صفات الشرط الصحيح فنقول صفات الشرط الصحيح ان يكون فيه منفعة في الدنيا او الدي ان يكون فيه منفعة في الدنيا أود يقول شيخ الإسلام بيتممئة رحمه الله إذا خل العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في أصول كثيرة يقول شيخ الإسلام بيتممية إذا خل العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في اصول كثيرة ووجه هذا الشرط يا اخوه ان الشرط يتعلق ببذل المال وبذل المال فيما لا منفعه فيه لا يجوز فلا بد ان تكون في الشرط منفعه في الدين او الدنيا الصفة الثانية أن يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط أن يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط يعني يكون المشروط مما يباح فعله بدون اشتراط أعطيكم مثالا وإن كان هذا المثال ما يريده الرجال لكن لا بس أذكره حتى تفهم القاعدة رجل تزوج واحدة تزوج واحدة وقال ما أريد ان اتزوج ثانية أريد ان أبقى على الواحد حتى أموت يجوز هذا أو ما يجوز يجوز بالاتفاق يجوز يجوز للرجل ان يكتفي بواحده اذا الاكتفاء بواحده يجوز فعله بدون الشرط يجوز فإذا اشترط كان صحيحا فاذا اشترط كان صحيحا بعتك سيارة وقلت لي يا شيخ انا الان لا احتاج السيارة وانت محتاج للسيارة لن تأتي سيارتك الا بعد شهر فخذ السيارة انتفع بها الى ان تصلك سيارتك بعد شهر يجوز لك ان تفعل هذا او ما يجوز يجوز احسان احسان الله خيرا فيجوز اشتراطه فيجوز ان اقول ابيعك السياره بشرط ان اركبها شهرا اذن الصفه الثانيه ان يكون الامر المذكور في الشرط مما يصح فعله بدون اشتراط او يباح فعله بدون اشتراط يقول شيخ الإسلام بتميّر رحمه الله لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه إذا صفات الشرط الصحيح أن تكون فيه منفعة في الدين أو الدنيا فإن لم تكن فيه منفعة بل فيه مضره أو تلف فلا يصح الصفة الثانية أن يكون المشروط أو المذكور في الشر مما يباح فعله بدون الشرط فإن كان المذكور في الشرط مما لا يباح فعله فإنه لا يصح اشتراطه إذا ثبت هذا وهو أن الأصل في الشروط الصحة فإنه يترتب على ذلك أنه يلزم الوفاء بها تزوج امرأة واشترطت عليه ألا تخرج من مدينتها امرأة في مدينة تزوجها عند العقد اشترطت ألا تخرج من مدينتها بعد سنة بعد سنتين قال يا فلانة انا اريد ان ننتقل الى المدينة الفلانية قالت لا انا اشترطت عليك اني لا انتقل من مدينتي قال لا سننتقل فاذا لم يوفى بالشرط فمن الحكم الجواب للمشترط ان يفسخ العقد للمشترط أن يفسخ العقد ف كل شرط يلزم الوفاء به إذا لم يوف به ثبت الفسخ ما معنى ثبت الفسخ يعني كان للمشترط حق الفسخ إن شاء فسخ وإن شاء اسقط شرطه امرأة تزوجها رجل على أن لا تخرج من مدينتها بعد سنة قال الرجل أنا سأسافر وتذهبين معي قالت لا أنا اشترطت عليك قال أنا سأسافر هنا المرأة بالخيار إن شاءت اسقطت الشرط لأنه حقها وتسافر معه والعقد صحيح وإن شاءت فسخت العقد فينفسخ العقد فكل شرط صحيح يلزم الوفاء به إذا لم يوف به يثبت للمشترط حق الفسخ نعم نعم فسخ فسخ الفسخ هو حل عرى العقد والطلاق رفع العقد الفسق يحل به العقد سواء كان بيعا او نكاحا او غير ذلك اما الطلاق فهو رفع للعقد وهو في من حق الزوج هذه خلاصة ما يتعلق بالشروط لكني فقط اذكر للفائدة ان الشروط الجعليه عند الفقهاء تنقسم الى قسمين: شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد كل شرط لمنفعة المشترط يقع بعد العقد يعني يقع ما فيه بعد العقد كل شرط لمنفعة المشترط تقع يعني المنفعة بعد العقد ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا هذا شرط تقييد لماذا؟ لأنه قيد تصرف المشتري وشرط التعليق كل شرط يعلق به العقد فيكون سابقا على العقد يكون سابقا على العقد بعني هذه السيارة فيقول أبيعك السيارة ان جاء زيد فعلق البيع على مجيء زيد هذا يسمى شرط التعليق يسمى شرط التعليق فالشروط إما شروط تقييد وإما شروط تعليق والأصل في الشروط الصحة والجواز وأنه يلزم الوفاء بها إذا اشترضت هذه خلاصة ما يتعلق بالشروط طبعا هناك تفريعات في الشروط مثل اشتراط شرطين في عقد هل يصح او لا يصح هذه من التفريعات والصحيح ان الاصل في الشروط الصحة